موقع رياض القرآن. والسماء بنيناها بأيدينا وإننا لموسعون والأرض فرشناها والأرض فرشناها فنعمل ما كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين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 إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون فتول عنهم ثمان ذِكْرًا وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰى فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَعِظُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰى, تنفع فإن الذكرى تنفع مؤمنين وما خلقت الجن والانز إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا والرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتن فإن الذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويلل الذين كفروا فويلل الذين من يومهم الذي